علمت نفس ما أحضرت فلا أغسم بالخنس الجوار الكنس والليل إذا عسعس عس والصبح إذا تنفس إن لقول رسول كريم ذي قوة عند ذي العرش مكين مطاع ثم أمين وما صاحبكم بمجنود ولقد رآه بالأفق المبين وما هو على الغيب بظنين وما هو بقول شيطان الرجيم فأين تذهبون إن هو إلا ذكر 118. وما تشاء منكم أن يستقيم 119. وما تشاءون إلا أن يشاء الله وما تشاء شاء الله رب العالمين صدق الله العظيم